حاسس انت صحبتك، أهما السبب في حاسس أنت صحبتك،, صحبتك في زلتك؟ لا تيأس الدنيا بخير. صحبتك جربت غير صحبتك بداخلك انسان غير انسان غير مليان حنية وخير تجبر أنه يسير يا صاحبي في سكتك جلب تغير صحبتك جلب تغير صحبتك صحبتك لو حاسس انت صحبتك أم السباب بس انت صحبتك اوه في زل از الدنيا بخير جربت غير صحبتك جرب تغير صحبتك ابعد ولا تبقى سير تبقى سير خلك على هالدنيا طير وفأنت من تاح الغمير بدين تحلى دنيتك جرب تغير صحبتك جرب تغير صحبتك لو حاسس انت صحبتك بغم السبب في زلت لو حاسمت صحبتك اغمى السباب في زلتك لا تيأس الدنيا بخير جرب تغير صحبتك جرب تغير صحبتك ضرب الخطى بحرى غزير بحرى غزير يا ما غراك قبلك كثير والصحبة فيه مركب صغير يا تسحباء أسحبك جرب تغير صحبتك جرب تغير صحبت